اكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا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 وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم ربائبكم اللاتي ورضعنكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم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 وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ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 نا ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فنفئن اتينا بفاحشه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 عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره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 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا, وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربون فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بين هِيَ مَا فَبَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَيُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 a hein وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَاوَى بِهِمُ الْأَرْضُ لَا تُسَاوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وأنتم سكارا حتى اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فانتمموا صعايدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر الى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل والله اعلم باعدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين عادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع, واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقلنا وَمْ وَلكَِّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكفْرِهِم سَلَا يُؤنِنونَ إَِّا قَليلَ يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سواها من قبل ان تضم سواها فنردها على ادبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله نافعا ان الله لا يغفر ان يشرك به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 إ الله ن إ يعيبكُم بهه إ الله كان سمند صُيرا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 انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون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 ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت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 أَوْجَاكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 anam وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجر فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها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 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفو غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا و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 أَن فَقدَ إحتمَ لَ بُْتان فَقد ي احتمَلَ بتانَ وَإِثمَُّذِين وَلَولا فَظْل اللهه عَيكَ رَحْمَتهُ عَ الط إسَةُِّهُمأَ يضِلُّك وَماَا يُظِلّونَ إِللاا أَفُسَهُم وَماَا يَمونَكَ منِ شيء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 وضعته الله فسنؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وما سوات مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أَيَادْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنَّنَّ يَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَئِنْ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 عن محيصَ والذِن آمَنوا وَعملِلُ الصالِحاتِ س دَخِلم جََّة تجرين ت تحت الأنهار خالدِينَ فيِيه بد الله حَّ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 حيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتي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 نحهم لله فاولائك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعلا بكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 اولئك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف ياتيهم اجرهم وكان الله غفورا رحيما يسالك اهل الكتاب أن تنزل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 وَقُلناَا لَهُم لُخُلُ الْ البابسُجَّدَ وَقُلنا لَهُم لاَا لا تَعدُهِ السَّابت وَأَخَذ النَا مِنهُم مثاقًا غَالِيظ فَبِمَ نَ قُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفرْرِهِم بآياتِ اللَّهِ وَقَتِْهِم الأبَ أَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِم قُلوبُناَا غُلْف.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 أو حن إ نُحيِ وَنَّبينَ مِن بعدِْ وأأَوحَن إ إبهم وَإسماعِلَ وَإِسح قوَويعقوبَ وَأَسْباتِ وَإِس وَأَوبَ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 حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 اَن تَثْنَتَيْن فَلَهُمَا الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَك وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم